أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوفق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئن